من مجموعة صدق ولا بد أن تصدق. بدأت فكرتها في اجتماع اولاد الله في جيزه، ثم تبلورت إلى تفريغها في شرائط خاصة بنفس العنوان، بنفس الغرض. وما الغرض من هذه المجموعة إلا أن نتعايش وان نلمس بانفسنا قديس عاش في جيلنا، وهو البابا كيريلوس السادس. رآه الكثيرون منه. اختبروا قوة روحانيته واختبروا قوة شفاعته وبالتالي لمسوا معجزاته باختبار عن قرب وهذه السلسلة الهدف منها ايضا هي ان تربطنا بمحفل القديسين لان الرب يقول انتم ملح الارض والملح جيد وهذا الملح الجيد الذي افرز لنا هذا الباب العظيم ان هو شاهد لهذا الجيل وشاهد أيضا لأجيال آتية وهذه المجموعة كل من يسمعها يمجد الله ويسبح الله في قديسية أرجو لهذه المجموعة من سلسلة صدق ولا بد أن تصدق المسموعة أطراض النجاح وجمال التوفيق وكمال النعمة ببركة أبون الطوباء القديس الباب الأنبى شنود الثالث حفظ الله حياته وأبقاه سنين عديدة ليشهد لنا أيضا بخبراته وتعاليمه وحبه وروحانياته لهذا الجيل الذي امتلأ بالأفكار والتكنولوجيا والعلم أدام الله حياته لنا ليكون شاهدا لكل جيل أرجو لكل سامع كل بركة بقوة وشفاعة البابا كيرولوس ولربنا المجد دائما أبديا أمين نحن مع الشريط الثاني من سلسلة صدق ولا بد أن تصدق المسموعة اسمع تعلم تغذى، استنير يعطين الرب ويضيك نعمة وبركة القس يؤنس كمالك باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين وصدق ولا بد أن ايه أن تصدق احنا قلنا قبل كده ان احنا مش بنحكي حكاوي صح لكن قلنا ان احنا بنقدم ايه اختبارات ومشاهد تبين قد ايه ربنا لسه ايه لسه شغال ويمكن اتكلمنا كتير خالص لكن النهاردة النهاردة هقدم لكم اختبار اسمعيه تسمعوا بنفسيكم اختبار من صاحب الاختبار انسانة كان يعني المنتظر معلش يستمحني شهادة الوفاة مؤجلة لكن البابا كيرولوس دخل في الخط وهتشوفوها وتسمعوها وفي الآخر احنا مع بعض هنقول ايه صدق ولا بد ان ايه ان تصدق اتفضلي مدام إلين انا اسمي أنا انا اول مردي عندي تأكل في الفكرات العنقية عندي نسبتها الشاشة فركبي عندي كب عندي سلطان عندي عمل عمليتين في القلب شايلة صدري الاثنين شايلة الرحم بالمبايض، بالعنق عمل عمليتين في القلب شايلة العصب السنبتاوي حقنا في عودة العصب عمل 12 عملية فأنا كان عندي سلطان نتاية منشطة بتفقس في جسمي المرض كله فبعد ما عملت 12 عملية في يوم 25 سبعة الشهر اللي قبل اللي فات فكنت رحت معاد الأورام فالدكتور كان دراعي اليمين مشلول فرحت للدكتور قال لي احنا هنعمل لك عمليه وهنعمل لك تحليل لو التحليل ده طلع سرطان زي اللي تصدرك الاثنين اللي اتشالوا العمليات اللي انت عملتيها هنعمل بث هو قال لي كلمة بث انا ابعد عنكم تعبت وبيت عاية وبيتني يعني الدنيا لفت بيا بمعنى الأصح وسودت كلها في عيني فقعدت اصلي وادعي للقديسين وادعي لربنا انه يقف معايا ويمجد معايا اسمه ودراعي ما يتقطعش او بقيت وان شاء ان هو كان نص مشلول بس كنت بحرك ثوابعي بسيط وكنت بمشي على العصاية ومزك العصاية كده ما كنتش بعرف ااكل نفسي ولا اشرب نفسي ولا اي حاجة فرحت التحونة يوم 29 سبعة جيت اطلع السلم من فوق السلم دي بطلع على كفوف ايدي عشان ما بقدرش اطلع واقفة زي اي حد طبيعي فلقيت ما حدش فوق فنزلت تحت وقعدت قدام الأجساد أصلي وأقول بشفاعة الكدسين وشفاعتك أنت يا بابا كرولوس أنت اللي تمدي إيدك علي يا بابا كرولوس قبل إيد الدكتور وانت اللي تحميني وانت اللي تشفيني ودراعي ده ما يتشلش تاني يا بابا كرولوس ولا يدعي يا بابا كرولوس ما يهونش عليك عملت 12 عملية وجسمي تقطع وتعذبت واستحملت ألمات كتيرة وما طلبتش في يوم الشفا ولا ناجى بقيت اقول يا رب لو عايز تديني زدني واسرف غضبك وغضب القديسين عني انت يا رب فانا دلوقتي جايه لك يا بابا كروس بترجاك وبقول لك اسندني وقف جنبي عشان دراعي ده ما ينقطعش لو انا اخطيت سامحني لو عملت حاجة غلط وغضبتك انت تغفر لي وانت اللي تقف معايا وانت اللي تحميني وانت اللي تسندني يا بابا كرولوس وما تسيبنيش وما تتخلهاش عني فليت البابا كرولس كان رحم معايا طلعني من الأكساد ورحم سحلي دموي وامتبطب عليا وقال لي ما طايتيش يا بنتي. فأنا لما شفته كده اتمسكت أكتر من الأول قلت له بشفعتك يا بابا كرولوس ما تتخلاش عني وما تسبنيش ولا أنا عشان أنا فقيرة أنت مش عايز تجيني يا بابا كرولوس تعالالي واش فيني واش في وحش لي وشفيني وشفيني وشفيني وحشلي الورم اللي بطني والكيس اللي في الكلة عشان أنا تعبت يا بابا كرولوس ومعونتش حملة ألماز تاني ولا عذابات تاني ورح جايني وقضبطب علي وقال لي ما يا منتي سامحيني أصلا رجل كبير وعجوز وجيت لك كهوا منسة كيش فمسح وشي ثلاث مرات بإيده ورح رشمني بالصليب ثلاث مرات ورح مديني بالصليب هنا وقعت في الأرض ما حسيتش بنفسي لما وقعت في الأرض الناس ابتكرت ان انا علي عفريق أو عليا حاجة فالناس قالوا ايه دي ماتت مفيش نفض مفيش روح مفيش اي أي اللي معاها برفاة رحت مطلعة اللي معاها مية مساقة رحت رشاة على وشي بعد ما رش المية على وشي فوقت بعدها بساعة الى ربعة ونصف ساعة البنت اللي هي كانت شايلانة على رجلها نور على وشي جامد البنت تغمد وتفتح تلاقي النور بيزيد في وشي ويزيد في وشها هي البيت تغمض وتفتح مش مصدقة نفسها انها شايفة النور والجمال دول فالجيبه بتاعتي اترفعت البنت اللي هي بتسترني وتنزل الجيبه النور راح ضرب في وشها الاكساد طلعت بخور من تحت الحجر نفسه بتاع الطحونة طلع بخور والمكان كله اتعبق بخور فالناس قاعدت ايه يعني تصلي ويشوفوا الوقع في الارض دي ميتة ولا عايشة ولا فيها ايه فرحهم بيقول لهم خبتني خبتني في الحتة دي قالوا مين اللي خبتك قلت لهم البابا كرولوس خبتني ويفتحوا القميز لقوا ضربة المشرك في صدري اللي هو معايا هنا هو ولقوا صليب بالدم معي هو الصليب الكبير دون ده القميس اللي أنا كنت لابساه راحوا مفتحين البلوزة وراحوا موخديني عالكنيسة الصغيرة وبعد الكنيسة الصغيرة لما لقوا الشعب كتر والناس جت من بره وجت من هنا وهنا خدوني عالكنيسة الكبيرة فدخلت جوا مكانش فيه أب كاهن اليوم دون ولا دكتور فالشماس قال لي يا بنت لو انت عايزة تثبت ان انت عملت المعجزة ديا والبابا كرولس عملك المعجزة ديا تجي بالنا تقارير وانت جاية تيجي امتى عطل يوم لاتنين قال لي تروحي بكرة المستشفى وتشوفي رأي الدكاترة ايه وتيجي انا رحت ثاني يوم المستشفى دخلت مععد الاورام بتاع مععد ناصر فرحت للدكتور بقول له يا دكتور انا جاية ما عطلوش طبعا على معجزة ولا اي حاجة هخش امتى فقال لي لسة السبت ولا لسة الخميس اللي هنعمل فيها العملية على المهم خشي يوم الخميس وتعمل العملية يوم ايه؟ السبت قلت له ماشي طبعا انا عارفة من جواي ان انا دراعي اتحرق وما فيش ورم فقلت له ماشي فشاف ضربة المشرف دي بيقول لي ايه المشرف دوا قلت له انا على قد تعبيري وعلى قد مفهومي سامحوني في الكلمة واللفظ اللي انا قلته ليه عشان انا جاهلة مش متعلمة فقلت له انت مش حضرتك عارف الشيخ متولي الشعراوي من ده حاجة كبيرة قوي قوي عندكم البابا كرولس عمل لي معجزة قال لي يعني ايه البابا كروس قلت له ما انا بقول له حضرتك الشيخ زي الشيخ بتاعكم هو اللي عملها لي البابا شنودة اللي قبل البابا شنودة هو اللي عمل لي المعجزة فقال لي طي فبصدحك لي كده وقال لي معجزة طيب وراح ايه ساكت فبقول له لو سمح ممكن تقديني تقرير ان انا عملت العملية علشان اشكون شفيت قال لي ليه نفست الكرار ان انت على نفقة الدولة كنت بتعالج على نفقة الدولة دخلت قلت العمليات اتحجزت صرفت علاج حجزت في المستشفى عشان اكتبلك تقرير انزل الورقة للمدير بيضة اقول له الشيخ عمل لها عملية خلي الشيخ يعمل هالك ومع السلامة شفيت ادراعك مفوظ سلطان يا ماما قلت له الحمد لله طيب ممكن اعمل اشاعة اتطمن على الورم اللي ببطني والكيس اللي في الكلة قال لي خلي الشيخ يعمل هالك فرحت ماشية امروحة وقال لي مع السلامة ما عم تيجي هنا تاني فرحت ماشية ورحت للدكتور بتاعي اللي بيعالجني الكبد والضخط والقلب بيكشف عليا فبيبص على دراعي فبيقول بقوله أنت مش ملاحظ حاجة يا دكتور سامح قال لي خير قلت له الورم اللي تحت دراعة مش دراعة بقيت أرفعه قال لي ازاي وإيه المشروع لين؟ قلت له دا البابا كرولوس عمل لي معجزة فرح راشي من الصليف وقال لي باسم الاب والابن وان روح أكدس واحد أمين بركاتك يا بابا كرولوس تحل علينا وانا قلت له ممكن تكتب لي تقرير. قال لي أنا مش دكتور أورام لو أنا دكتور أورام أعجز بعد إيدي البابا كرولوس أمسك أ وأكتب تقرير تببي تقرير الطبي على إيدي والقميص بصواب عربابا كرولوس على القميص هو ده دليل اللي يصدق يصدق ما يصدقش هو إيه حر فربنا كرمني جدا والشافيك وجيت يوم الـ الـ الأربع اللي هو كان ثلاثين سبعة ليه طيب أنا مرقص عزيز كائن العذراء العذرة مصرية قديمة طلبني ورحت سجلنا المعجزة هناك وكتبها خد التأرير الطبية بتاعتي بال12 عملية وقرأهم فرحت الخميق الاثنين اللي, اللي بعدوا التحونة وقدت تأرير معايا قليت على الباب اتنين فيديو مستنيين بيصوروا وبالكاميرا بيصوروا فطلعت لابونا فوق صورني وخد التأرير وشفها واعتمد المعجزة وانا نزل بقول له لو سمحت عايزة صورة صغيرة للبابا اقول له السكون قسرية وقديمة عشان اعينها معايا في البوك وما تسيبنيش فقال لي صدقيني معندي وقالت عشان خطري قال صدقيني عندي، وانتي نازلة خدي برواز من المكتبة تحت والمكتبة دي على فكرة بتاعت البابا كرولوس والتحونة دي بتاعته وملكه خدي ذكر البرواز ليكي وتعليقه شققتي بركة من التحونة قلت له ماشي يا ابونا وروحت مسلمه نازلة حكيت المعجزة وخدت البرواز وأنا خارجه روحت ثاني يوم لقيت أم صاحبة بنتي جاية لي على المعجزة تقول لي دعيال بنتي وبنتي كانوا هناك ونسايبها وقريب جزء كانوا هناك وسمع المعجزة يا مدمينة واحدة زيك بالظبط قلت لها ده أنا اللي اتعمل معي المعجزة قلت لها الحمد لله أنا مش عايزة شهرة ولا عايزة حاجة إن ربنا مجد معايا وشفاني وصحت إنسانة جديدة تاني وشفاني أهم حاجة دراعي أعرف أكل نفسي أمسك المس أشرح نفسي دي كانت أهم حاجة عندي. فرحت اخدم واحد مريض جيت لقيت البرواز طابق مكسور من النص قعدت عيط ما تغدتش ولا اتعشيت في اليوم دوت واقول له سامحني يا بابا كرولس كنت انا اللي اتكسرت في قلبي وانا اللي اتخيتش في قلبي والبرواز بتاعك ما كانش يتكسر سامحني واغفر لي يا بابا كرولس عشان مش قادره ان انا احافظ على بروازك ولا على صورته وراح جايني ثاني البابا كرولس قال لي البيت بقى عندي راح مطبطب عليا وقال لي مشانا قلتلك ما تعيطيش ما تعيطيش يا بنتي وما تخفيش تمالي بمكان يظهر لي ويجيني ايا جملتين بأمون الرب معاك يحفظك ويرعاك منين ما تروحي ومنين ما تيجي هم تمالي كان يختم معايا اي كلمة بالكلمة تندر انا ماشي في باركته وماشي في دعوات وماشي وربنا هو اللي سندني والبابا كرولس هو اللي سندني وهو اللي واقف معايا فجئت يوم اثنين وعشرين ثمانية كنت راحة أزور بنت مريض سلطان سلطان انتشر في جسمها كله في العاد فالمس اللي هي هتاخدني توديني للبنت فقلتلي يا مديانة مش عاجزني أطلع فقلت لها ليه قالت جاونا لي اتصل بي وقال لي البنت بتحتضن وبتموت وساعتين والبنت هتنتهي قلت لها يعني قالت لي تعالي عندي البيت نعمل تمجيد للبابا كرولس والمارينو ولا العذراء حلوه عيد العذره ايه النهارده قلت لها ماشي عملنا التمجيد وأنا جاي أنزل بعد ما عدى ساعتين في التمجيد فجايه انزل بقول لها على فكره يا قالت لي ايوه قلت لها البابا كرولو سايقين النهارده قالت لي ايه قلت لها البابا قالت لي إزاي؟ قلت لها نفس الاحساس اللي جاني يوم البرواس منكسر عندي نفس الإحساس جاني يوم ما انا كنت رايحه الطاحونه عندي قالت لي بتعرفي ازاي قلت لها هو ما بيجي لي اشارات وانا عارفة الاشارات دي شكلها ايه قلت لي ايه قلت لي بيخبطني ودهري بالعصايا ويجي صوت جنب ويتني يقول لي روحي هنا او هتعرفي فلانا او هتروحي المكان دوه فهو البابا كرولس هو ايه دليلي واشارتي في كل ايه كل وقت اما تقلت لي ماشي قبلها بقى بنتي بقالها كانت ثلاث ايام قبل المعجزة التانية اللي هتحصل فالبابا كرولس يزهل لها يقول لها ماما هتشيل الكيس اللي في الكلى والورم اللي في البطن هيتشال وهتروح الطاحونه البنت من كتر ما يجيلها البابا كرولس يقعد بالربع ساعه وشه منور قدامها والبرواس اللي بيضحك فيه البنت راحت مطلعة بطانيه يوم 22 8 اللي هو يوم عيد العذره لكفتت نفسها فيه وقبل ما تنام قل لي يا ماما البابا كرولس هيجي لك النهارده صدقيني البابا كرولس هيجي, هيجي لك قلت لها يعني ايه قالت قلت لها ماشي فانا دخلت ونمت فبعد ما نمت لقيت اللي بيسخبطلي على كتفي كده وبيصحيني. قلت لي انت نايمة ليه؟ قومي قومي قلت له ماشي فقومت راشمة الصليب ثلاث مرات راح واخد الكرسي بالمروحة من قدام السرير وحطتهم ورا الباب وقال لي صح صحتي صح صحتي اي كلمة يقولها لي ثلاث مرات معناها الاب والابن والروح القدس. دي انا عرفتها من قصص كتير الكلمة دي معناها ايه؟ فقلت أيه وقال لي فؤتي فوقتي يا منتي تلو أيه قال لي هتي ايدك وراح معادني على السرير وراح أعرفه على السرير كنت فين النهاردة الصبح تلو كنت في المستشفى قال لي بتعمللي إيه تلو كنت بعمل إشاعة صوتية على البطن قال لي والإشاعة الثانية قلت له هعمله واحد وتلاتين قال لي قلت له قال لي يا لين الورم اللي بباطني إن شاء يا لين والكيس اللي في الكلا هيتشال شفاتي من السرطان يا قليل وفيه امانة هسبهالك الامانة دي اللي هسبهالك انت سمعة سمع فهمة فهم قلت له اين قال للامانة اللي هسبهالك مرضى فشل الكلوي مرضى السرطان مرضى الكب طول ما انت عايش على الارض هتبقى خدمتك للمرضى دون هي دي الامانة اللي هو ايه سبهالي فقلت له ماشي قال لي هتقوم الصبح بذري فاهمة فاهمة فاهمة قلت له ايو قال لي هتروح التحونة تتلولي وتحضر القداس من اوله وتشيل الأكساد كلها تقولي لي لابونا لو سمحت شايدني الأكساد عشان البابا تقول لي كده هتشيليها هتعمليها كده كده, كده كده كده كده بعد ما هتشيليها كلها قولولي يا ابونا افتح على ما حد يكون تعبان او في افتح له الأجساد عشان الشعب يقامن عشان الشعب ما عادش عنده إيمان إيمانه اتزعزع واللي عنده إيمان وربنا هيشفيه هيشفيه بس يكون عنده إيمان قوي وهيتشافه ومكان دول يتملي بركة ومحبة وخير ويعمل تمجيد لمري مينا وللبابا كرولوس سمع يا منتي سمع سمع سمع انت له ايه قال لي والصليب ده بتاع مين قلت له كاهن اسمه كذا كذا قال لي الصليف ده حلو بركه وراح بيسه ومسكه بإيده قال لي ما تتخليش وتسيبش الصليب ده من صدرك ولا من إيدك وما تسيبهش لأي حد وتفضلتش فيه إن الصليب ده وان هيحميكي منين ما تروحي ومنين ما هتيجي الصليف ده بركه معاك يا بنتي قلت له طيب البرواز اللي تقصر قال لي اللي عينك عليه واللي نفسك تشوفيه هتغذية الين هتغذية هتغذية وليله كده يا ابونا لو سمحت أنا عايزة البرواز دوا وتشاور عليه بصبع كده ما أنا بشاور كده وتقول له هو دوا اللي عيني جت عليه وهو دوا اللي البابا كله اللي سأل لي هتغذية وهتغذية بنتي عايزة حاجة قلت له شكرا قال للرب معاك ويحفظك ورعاك منين ما تروحي ومنين ما تيجي وراح يا شمني بالصليب نمت قمت على وجع الحتة دي جامد فقمت انا مبسيتش اكلني طلع من قط العمليات وعايز الحقنة المسكينة بقى عشان الجرح ايه؟ يبقى شوين فقمت جامد قمت دور على مين؟ على البابا كرولوس ادور عليه في الشقة تحت الكراسي وتحت السرائل والترابيس مالقيتش حاجة بره فقمت بصحة دميانة بولاة دميانة يا دميانة قلت نعم يا ماما طلها اسحي فقالت لي فيه يا ماما طلها البابا كرولوس اظهار لي بعمل كده بطني لقيت الحدة دهيا اللي على بطني هي دي الأمانة اللي سابها البابا كرولوس وقال لي هتبقى معاك منين ما تروحي ومنين ما تيجي ومن ساعة المعجزة ما حصلت لي حشر حداشر معجزة لناس بردك وتشوفيه سلطان كان فاشا وكلوي دلتا شلل وربنا شفاهم بس اللي عنده إيمان بربنا أما حاجة نكون بنصلي وبنتناول وبنعترف وبنروح الكنيسة بيتنا فيه كلمة ربنا في قداس في محبة بيننا وبين بعدنا ربنا هيخش بيتنا ويبركه ويقف معانا بإذن الله وشكرا طبعا احنا بنهنيها بالشفاء وإيد ربنا اللي تمدد عليها ببركة البابا كيرلس وطبعا ده دليل ان ما زال الله يعمل وإحنا مش بنحكي حكاوي أديكم شايفين بعنيكم وفي صليب على بطنها يمكن أثر العمليات نسميه أثر العمليات دة البابا كيرلس مشرة والصليب ممكن يعني بدون حرج شهي أختي لكم ت توريكوا الصليب الصليب اللي بطنها تصدق ولا بد أن إيه أن تصدق واحدة بعتت لي جواب من اسكندرية بتقول لي كان عندها بنت وبتصلي أن ربنا يخاولها البنت صوت تسحر شوية كانت بتصلي تصلي ان ربنا يخاولها بنتها فاللي حصل انها حملت وكانت وهي حملت يقول يا بابا كرولوس الديني يا بابا كرولوس انا عايزة تديني فكان نفسها تجيب ولد عشان ايه يعني زي ما بيقولوا تخاول بنت بولد فلما حملت جزها قال لها شوف يا بنت الناس الوادي اللي هيجي ده انا لازم اسميه على اسم ابويا اسميه زكي قالت وانا يقولوا لي يا ام زكي برده هيعني ايه مش هي قالت لي شوف يا فلان انا ندرة ان اذا جبت ولد هسميه كرولوس قال لها ابدا اسميه على اسم المرحوم ابويا عشان احيي ذكرى المرحوم ابويا طيب ده أنا خايفة لحسن أجي أولد يحصل لي حاجة دميري تعبني تقوله لكن يا خايفة تقوله يعني لي يا أمو زكي هيقولها إيه زكي ما هو أبوي هتعملي نفسها إيه مشكلة إلا إنها ثابت الموضوع وتقولها رب اتصرف أنت أنا نفسي يكون اسم ابني كيرلس وحانت ساعة الولادة وتروح منزل ولدين عشان تسمي كرولس وتسمي ذكي ويجي لها البابا كرولس مستشفى قال لها ما كده يا سيد عشان ما حدش ايه يزعل وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق سيدة كتبت في جواب تقول كنا في العالمين في المصيف وجوزها معاها لكن جوزها سابها هناك هي وبنتها الصغيره ونزل الشغل يعني سافر وسبهم في المصيف فبتقول ان هو سافر من هنا وبنتي حرارتها ارتفعت من هنا وانا في صحرة اروح فين واجي منين في المصيف وفي الصحرة بتقول يعني اللي قدرت اعمله ان انا استخدم يعني برشام معرفش ايه لكن مفيش فايدة الحرارة مش رادية تنزل لكن بتقول افتكرت اني انا معايا زيت من زيت البابا كيروس في الشنطة بتاعتي بتقول فطلعت زيت واام اعمل ايه فات يعني عصت اصباعي زيت وزي ما بيعمل ابونا ده انتهى بالزيت والبنت سخنا نار سخنا نار وبعدين البنت نامت ونأست سحية الصبحية بتقول لها يا دودة حبيبتي اجيب لك كباية لابن قاليش هلاء البنت على فكرة عمرها سنا و تسعة شهر يا دوبك بالتو بتطلع الكلام بالعافية قلت لها لا مش هصلة بلاب قلت لها ليه قلت لها البابا لولوس زقاني من شوية شفتيه فين يا حبيبتي قلت لها وانا نايمة وقال لي قومي يا دودة تحط ايدها على رأس البنت تشوف حرارة تشوف حاجة البنت بقت زي زي الحصان وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق واحد يعني لا داع ذكر اسمه جاله بعد عنكم تعف ظهره وتعب الظهر ده وحش جدا بيعذب الانسان تماما في النوم وفي الاعداء وفي الوقفة بيقول خمسة وتلاتين سنة شارب المرار من العمود الفقري هو على فكرة اسمه العمود الفقري مش الفقري انا كان هتعودنا نقول عليه ايه هو العمود الفقري لأنه فقرات فالعمود بتاعه ده زعيه العاكر لغاية ما جف ليلة بيقرأ في كتاب للبابا كرولوس فبيتعدل ظهر واجعه الوية بابا كرولوس يعني انا يعني مش ناوي تعمل معايا شغلانة بقى في ظهر ده بدل ما اعمل عملية لانا حمل العملية وخايف من العملية وهتعذب وهشوف المرار فياريتك ايه تعمل معايا ايه شغلانة بيقول فنمت وأنا نعزت من هنا ولقيت البابا كرولوس جاي ومعه واحد من المطارنا في حلم فالبابا كرولوس قال له ما يا عم جبنا لك أبونا المطرانة وهو يصلي لك بيقول في الحلم سيدنا المطران اللي مع البابا قال له اتفضل يا سيدنا قال له يا أخو يا صلنت قال له طب يا ابني هات إيدك. فبيقول مديت إيدي فشد إيدي حسيت أني ظهر كله تقطع لظهرت أن كتر التقطع والألم صحيت من النوم لقيت نفسي قاعد على السرير ودي عملية صعبة جدا ان اقعد على السرير يعني عشان اتحول من نايم لقاعد دي عملية ايه بتعذبه جدا قال الله بس انا قاعد وحسي وبلقد البابا كرولوس يبقى فعلا عمل معايا ايه عمل معايا شغلانة طب اقف كده نزل رجليه من على من على من على السرير ووقف لقى مفيش مشاكل طيب اميل لمؤرزة قاعد للشب شب ميل لغاية الارض يعدل للشب مفيش مشاكل اللا دي العملية بقى يعني لأ انا هعمل تدريب احسن رح طلع الصالة شال كرسي من كراس الصفرة رفعه الفوق ونزله لتحت طب حط كرسيين جنب بعض حط كرسيين يشيلوا يخو. لا بدأ يعمل رياضة شمال ويمين وهبوا فوق وتحت لا ظهره مفيش ايه لا ده البابا كرولوس عملها عملها ولا ما عملهاش صدق ولا بد أن إيه؟ أن تصدق عجيب هو الله في إيه؟ في قدسه الرجل بتاع العمود الفقري ده بيقول حاجة تانية جميلة بيقول مرة مروح بعد ما ربنا بقى يعني أنا معلب الشفة وبدأ يروح الشغل ماشي يركب وتبس الليل وتبسات زحمة يوفر الربع جنب بتاع التذكره فبدأ يروح الشغل ماشي ربنا رزقه وبيعي الركب عجله راح لاطش فيه ان الضرب بتاعته واحد من على وشه اتشرخت فالله حصل ان النظارة اتشرخت فالناس قالوا له معلش بسيطة ان العدسة بتاع النظارة انت سليم فيك حاجة قال لا الحمد لله يعني مش جات في العدسة بتاع النظارة بيقول الراجل ده وانا مش هذكر اسمه بيقول انا اتعكننت ليه دخول مدارس وعاي الهم المصارية في بطاعة العيال والكشكيل والاقلام والجلاد والغلب بتاع دخول المدارس ونقصة كمان انه يعمل للنظارة ايه عدسة اروح امسك النظارة البيسة عشان اقرى حاجة انها مش ممكن قالوا يا بابا كرولوس لنا بقرى في كتابك كل ليلة عشان صدق ولا بد ان تصدق لك مش داعي اللي لدي عربي يقولك طب هعمل يعني هعمل الشغل لازم اروح الشغل الراجل نزل وبدأ يتحسس بتاعوا النظارة برضا هفجيبه فاااا رح شغلوه فقدموه لورق فانسي ان النظارة مكسورة رح مطلع النظارة من كده اوتوماتيك يعني او تصرف عفوي ورح لبس النظارة وأرى الورقة وعمل المطلوب وخير الله بس النظارة مكسورة انا شفت الورق ازاي ده نعيش جارة بالليل يمسح النظارة يعدلها يقلبها يشوفها يمين يشوفها شمال ما يلاقيش اي كسر اي شرخ في العدسة مين اللي عملها معاه؟ اها كده صدق ولا بد ان ايه ان تصدق الناس بعتولي عن واحد جات له جلطة بعد عنكم في الم... يعني عملت له زي شبه شلل دراعه ورجله وقف طبعا بده في رحلة علاج مع كتر الخصوصيين ولما الناس بتتعب بتلتاج المستشفيات فراح ودوه مستشفى القصر العيني الراجل من محب البابا كيرلس وماسك في البابا كيرلس وماسك كتاب من كتب معجزات البابا كيرلس و خد الكتاب معاه مستشفى القصر العيني كل شويه الراجل يصوت يا بابا كيرلس يا بابا كيرلس الجماعة اللي معه في العنبر واخده وجتنا بشيخ كيرلس بتاعك ده ما كفايه بقى الراجل يعني الناس اللي بيبقوا في زي كده بيبقوا عاطفيين شوية بيصعب عليهم نفسهم فيعيطوا بسرعة فيعيط وعشان يتفش ينده يا بابا كرولوس فالراجل نام صح الصبحية راح منزل رجليه من على السرير وراح واقف على رجليه وبدأ يتمشي لوحده الجماعة اللي معاه في العنبر قالوا له يا بختك يا مقد يا بختك يا عم لهم على ايه? قال له ابوك ابو عصايا جاب الليل حط ايده عليك ومشي. مين اللي شافه? هو ما شافوش. لكن اللي شافه مين? الجماعة مش مسيحين الموجودين في العنبة. وبيتمشى رايح جاي واخدينه على نقالة وبدأ ايه? يتمشى شوية وبنته راحت ايه الحكاية? قالوا له مبروك يا ستي ابوك وجاله? فقيتهم ابونا مين? مين في تعرفه قال لها ابوك اللي صورته على الكتاب اللي معاه ابوك اللي صورته على امعروش ده متنيح لكن ابوك اللي صورته على الكتاب اللي معاه فأعطت مجدا لله وشكر للبابا كيرلس وصدق ولا بد ان ايه ان تصد هقول لكم على حاجة جايز فيكم ناس كتير ما سمعوهاش اخونا رافائيل ربنا يمسيه بالخير تلميذ البابا كيرلس خلاص قفلت معاه وقال سيدنا عايز اطلع الدير ارهبه يا, يا سيدنا انا عايز اترهب مش عايز اقعد يا سيدنا انا عايز اترهب خلاص يا عم العربية عربيه طالعه الدير طب يا سيدنا مين هيخدمك قال ربنا موجود يا ابني ربنا هيبعت لي وربنا هيسيبني تاكل انت على الله اخونا رافائيل لما حكته وركب العربيه وطلع على الايه على الدير شوية وداخل شاب من الشبان الحلوين من جزير البدران بيبتسم بقى كده والابتسامه نص وش كده الحمد لله سيدنا في صلواتك قول لي مبروك قال له ايه قال له جواب الحكومة ها جاني اتعينت مدرس قال له فرحان يا حبيب ابوك انك بقيت مدرس طيب يا عم طيب يا عم هات الجواب ورحو اخد الجواب حطه ايه في جيبه قال له. طب هيروح يستلم الشغل بايه قالوا يا سيدنا الجواب قالوا خلاص يا عم انت تعينت تلميذ قالوا يا سيدنا ده انا خريج مدرسة المعلمين اللي خريج المعلمين ده يتعين مدرس مش تلميذ وبيفهم البابا كاميرا وكان البابا ايه خلق المدارس عشان تتعين تلميز يا ابن تتعين انت مدرس اسم الله عليك ده الجواهد تروح يودوك مدرسة قال لا خلاص يا ماما بس لم هدومي هدومك ايه يا ابن قال لا يا ماما انا بقيت تلميز لمين للبابا كيرولوس طب يا ابن والتلميز بتاعه راح فين قال لها راح ترهبن النهاردة مشي ترهبن طب والتلميز اللي قبله قال لها برضو ترهبن قال لا لداهيه يا ابني انت برضو ايه لا ما ينفعش. يا ابو شوقي نعم يا ام شوقي يلا بينا نروح نشوف البابا احنا مش مستغنين عن الايه عن الواد مش مستغنين عن شوقي وطلعوا على البابا كرولوس وراحوا يا سيدنا انا ابو شوقي وام شوقي بابا كرولوس قالوا نعم يا عم في ايه قال يا سيدنا ابن شوقي انتوا يعني اه اه خدتوه انا في يا سيدنا اجيب لك من الاخر قال له يا عم هات من الاخر قال له, أنا قال له انت تستاهل يا عم ان ابنك يعمل راهب ما تسيبه يا عم قال لا يا سيدنا قال لا طبع ست انت عندك كم واد عندك كم واد قال يا سيدنا عندي تلاتة فرح البابا كلوس رافع وشه كده قال له يا رب الثلاثة يتسودوا طالما مش راضي أبو أحد إن شاء الله الثلاثة هيتسودوا ومشوقي بصت لأبو شوقي بحاجين عشان واحد خلاص يا سيدنا ما تزعلش إحنا إيه هنسيبه هو ونصيبه عليه العوض منه العوض نعمل إيه راجع عمو شوقي ومشوقي يخسار الشوقي بقى تلميز للبابا كرولوس وايه وهيترهبن لكن روحوا وبعد كم سنة كده اتنيح البابا كرولوس وبيدوروا على شوقي فين شوقي قالوا شوقي راح دير البراموس وترسم راهب باسم ابونا من تياس البراموس مفيش سنة ام شوقي قاعدة فامان الله لقت ابنها اللي اصغر من اسمه سعيد بيلم يهدومه يحطها في الشنطة ايه يا سعيد رايح فين قال لها رايح يا ماما خلوة في دير امبابولا في البحر الاحمر انا فكرتك يا ابن رايح عند اخوك قال لها بص يا ماما هم بس ايه اسبوع اتنين كده ما تغيبش علي يا حبيبي لا يا ماما هم بس شوفه لك على حاجة هم اسبوع او اتنين انبقوا تلات اسابيع ما تتخضيش انبقوا اربع اسابيع ما تزعليش انبقوا خمس اسابيع ما تزعليش قلت لي يعني ايه قال لها باي باي واخد شنطته واخد بعضه ايه ومشي وبعد شهرين بعت لهم جواب انا الحمد لله بخير واطمئنه عليا ومش راجع تاني وابنك الراهب فلان الان بابولة وادي نمرة اتنين ايه اتسود ولا ما تسودش ايه ام شوقي حطت ايدها على خدها اقرت وي ما بقيش الا جورج بدل ما اترهبن كمان جورج نعمل ايه يا ابو شاوي لازم نجوزه اقمها البابا قرولو سألها لا قال ايه تحوق فينا التلاتة يتسودهم طب نعمل يا جورج تتجوز لوليد طيب ومسالم ومتربطة بقال لها ماما ويا بابا اللي تشوفوه انا تحت امرك هو اخ طيب خالص فبسرعة جوزوه والاخ في حاله ويتجوز وفرحه بيه وبيخدم في كنيسة ماري مينة في شبرا البابا كرولس البابا شنودة ربنا اديله الصحة عاوز يرسم اسيس على كنيسة مريمين. ايه عملوا بتاع في ايه البابا قال قالوا طب ايه رأيكم احنا نعمل قرعة اكتبوا الاسماء ونعمل قرعة كتبوا الاسماء عملوا القرعة طلعت على الاخ جورج واترسم اسيس باسم ابو نانطنيوس في كنيسة مريمين في شبرة والتلاتة ايه اتسودوا مش بيقولوا في المثل اللي ما يرضاش بالخوخ يردب بشرابه وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق فاكرين مرة حكيت لكم عن الواد اللي من الصعيد اللي من محافظة سوهاج اللي ابوه صرف عليه ودفع له فلوس قد كده عشان يبقى ضابط قد الدنيا وبقى ضابط في المعادي وقاعد وسل الزباط كده في نادي اقول له خمسة شهر ما سألش ولا رفع سماعة التليفون يدور على ابوها ابو ده فبرضه قلب الاب وزي ما بيقوله في الامثال الاب ايه الاب رب الاب رب فجي الاب من الصعيد بجلبيته والتلفيحة بتاعته يدور على ابنه فراح الاسم بتاع المعادي حضرة الزبط فلان موجود قال له اهو موجود هو في النادي اللي هناك ده هو قاعد مع الزباط في النادي. فراح للعسكري اللي على اللي واقف عليه ان قال له يا ابني معليش قول لحضرة الضابط فلان في واحد عايزك. فطلع الضابط وشاف ابوه ووشه اتبادل. اتبادل. ايه اللي جابك? انت جايب تعرين روح يمشي من هنا. زميل البهوات الزباط بيقولوا له ايه الرجل ده اللي كنت بزعاله قال لهم ابدا ده بواب العمارة كان جاي عاوز مني حاجة ابوك اللي خلفك بقى بواب عماره من سب اباه يقتل ايه يقتل ده ابوك السماوي شبه نفسه بابوك الارضي بيقول لك عاوز تصلي لي وتخلي في علاقة بيني ما بينك انا ابوك طب لما تصلي قل لي يا بابا الذي في السماوات متى صليتم فقولوا ايه ابانا ابوك وفكرك اللي ملوش خير في ابوه وامه ليه خير في حد لا سيبك دي بتوبه هوجة كده هوجة صدقوني اللي يبيع ابوه وامه محد يشتريه ابدا ده اللي بالا ام حاله يغم خد بالك ده ربنا نفسه بشبه نفسه بالاب ويقول ايه متى صنعت صدق لت... لأن أباكم الذي في السماوات يعني بيشبه نفسه انه ايه ابوك وربنا برضو بيشبه نفسه بأمك بيقول ان نسيت الام الرضيع يا أوروشليم يا أوروشليم كم مرة اردت ان اجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها ده انا عايز الام اللي بتدفدف على اولادها ده الام اللي ما تدفدفش على عيالها ديته بازال غراب شوفوش الست اللي بترفض عيالها والده عاملة زي الحداية كده ليه اها بالضبط كده ربنا بيتعامل معانا معاملة الاب ومعاملة الام اكرم اباك وايه وامك واحد من الفيون يعني اسمه موجود عندي بيقول صحي لا زورو بيحرقه شوية زورو تحاش راح الدكتور في اليوم كتب له رشدة ما نفعتش شيء جل الدكتور اسكندر حبيب معروف طبعا أشهر دكتور أمراد الزور والحنجرة في القاهرة مستاذ في الجامعة قالوا ناخد عينة من الحنجرة أخذ عينة فطلع عنده أورام سرطانية في الأحبار السوفية فطبعا مش قادر يتكلم مش عارف يتكلم العملية صعبة خالص فنعمل ايه ونسوي ايه فقالوا يعني احسن تتعالج برا وتتعالج برا ويعني هتتشال الحنجرة لك البعيد جهاز تدوس على الزمارة وتضغط الأحبال الصوتية يعني اشبه ب... بالخرس شوية كده فصعبت عليه نفسه والراجل نام ودمعته على خده وبدأ فيه عتاب مرير جدا يقول يعني يا بابا كرولوس ده انت بتروح للغريب وللقريب وللبرة وللي جوه انت يعني اعمل ايه انا, انا صعبان عليه منك بص لقى البابا كرولوس جالوا كده في الحلم ولا في رؤية قالوا ايه يا اخويا هم مشوقة التهاب وهيروح افتح بوقك افتح بؤك بقول لك بابا كرولوس طبعا انتم اللي شاف البابا كرولوس منكم كان صباع البابا كرولوس بابا كروس كان عليه كاف كان يضرب احيانا كان يضرب بس ايه لم واحدة تكون مثلا لبسة لبسة مش عارف ايه واحد داخل على البابا بقمز كده كمة من غير كم يعني يقول له يا ابن انت كنت بتغسل فكان صباع البابا كرولوس زي صباع الموز المغربي كده يعني فالبابا كرون بيقول راح مد صباعه فزور الراجل ده فراح الراجل قعد يكح طبعا واحد مد صباعه في زوره الناس ايه يا بابا في ايه الف سلامه قالوا شال ايده الحمد لله شال ايده الحمد لله قال له بتتكلم يا بابا اه شال ايده اديني يا بنت شوية ميه شال ايده مين يا بابا يا بنت شال ايده هاد شويه ميه يا بابا في ايه بس ما شال ايده خلاص ده حط صباعه مين قال البابا كرولس الناس قاعدوا يمجدوا ربنا الراجل اللي ما كانش بيتكلم خالص وكان هيسافر برا عشان يعمل عملية ويشيل الحنجرة شال ايده خلاص رجع للدكتور اسكندر حبيب اخذ عينة قال له الحنجرة اللي عندك حنجرة صبي عمره خمستاشر سنة وصدق ولابد ان ايه انت تصدق ومن الفيوم نطلع على واحدة واحده بدأت بدت تخش في دوامه ايه البرشامه اللي تحت اللسان تعرفين طبعا تدرس سد بتاعه الايه بتاعه القلب اه اللي عنده القلب دايما اللي عنده القلب يبقى معاه البرشامه العلبه البيضه دي الطربوش بتاعها احمر عشان الازمه تيجي تفقد البرشامه وتحطها تحت اللسان تفتح لي بالبرشامه تبتدي العمليه ايه تهدى وتبقى زي الفل لكن الستة دي بتقول يعني انها قالولها القلب ومش القلب راح اتكشفت وقالولها ده بدأ ده فيه خراج في الرئة فصعبت عليها نفسها وقعدت تعيط فجالها البابا كرولوس بس اتأخر عليها شوية بتقوله لسه فكرني يا سيدنا قالها لها ايه بقى وطبعا ده اسلوب البابا كرولوس ايه بقى قلت له ايه ايه يا سيدنا قال لها انا راجل عجوز بقى على ما بوصل بقى بمشي على قدي بقى وتجيباني من اخر الدنيا مش تنتظر عليا ولا هجيبيني بالزرار ايه خلاص يا سيدنا بس انا بموت قال له دول شوية التهاب يلا ورح نافخ فيها قومي بقى هاتي وش نافخ في وشها ست قعدت وقامت وبطلت تستخدم كل الأدوية وبتقول رجعت الى حياه جديدة حتى الكحة بتقول يعني بقصد ان انا اطلع من الحر للبرد عشان يقولي جالك ناسة برد جالك كحة مفيش حتى اللي بتاعت الكحة دي مش راضي اجيني لان زارها البابا كيروله الزيارة صحيحة تأخر عليها راجل عجوز لكن جالها وزيارة فيها بركة وصدق ولا بد ان, إيه أن تصدق من اسكدرية على الصعيد في اسنا في واحد يعني اخو راهب في دير السريان في دير السريان الراهب اسمه ابونا سمعان السرياني اخوه ده اسمه عياد الشايب اخوه سمعان عم عياد يعني جالوا تعب لدرجة نقلوا بعد عنكم من الطيارة من لقصر للقاهرة ومن القاهرة على المستشفى السلام عدف ايه الحكاية قالوا انه عنده تقرحات في المعدة ومفيش فيش فايدة وبياخد نفسه لكن الراجل في حب كبير جدا للبابا كرولوس قال له يا سيدنا حط الصورة جنبه كده يا سيدنا انا ابنك وخدمت معك شماس وخدت بركتك معقولة تسيبني اموت الموتة الغريبة دي انا طمعان انك تجيني بيقول انه جسمه تقل في النوم بعد العتاب ده ولما جسمه تقل حسب الممرضة فتحت الباب الممرضة فتحت الباب شافت منظر غريب جدا هو عم عياد اتهيق له ان البابا كرولس واقف جنبه ومسك الشرية وعمال يهز في الشرية وطبعا كل من يهز الشرية يطلع ايه بخور الممرضة فتحت وقاتل الحقون ايه في ايه قلتم العيان بتحرق العيان بيتحرق يعني ايه بتحرق الدخانة مالية القوضة ايه طبعا ما شمتش اصلا مش اي عقل واي قلب يميز ريحة الايه ريحة البخور ايه الحكاية الحقوني وتعالوا شوفوا العيام بيتحرق الناس دخلوا لقوا بخور يا عم قال لهم نعم ايه حكاية الدخانة قالوا مدي مش دخانة ده بخور هو راح فين هو راح فين هو مشي مين هو اللي مشي انت اتجننت لا ما هو كان هنا كان ماسك الشوري كان ماسك ايه قالوا الشوريه ايه؟, ايه هي اللي بتقول عليها دي اللي كان بيبخر بيها اه صح هدي ريحه بخور مين هنا قال لهم الراجل اللي في الصورة دي اسمه البابا كيرلس والسعودي كده يمكن يكون في الصالة أم يجري يدور عليه من هنا لهنا يدور على البابا كيرلس ما عمل اللي عليه وايه ومشي ناس من بعتوا لي جواب بيقولوا فيه يعني صاحبة الجواب بتقول ان انا والدي او عائلتنا يعني كنا بنسهم في زي عمارة كده تبع المساكن ولا حاجة فيها حوالي سبعين عيلة بتقول وكنا احنا بس المسيحيين في الايه في الجامع ده كل فبتقول ان حدث ان واحدة من الجيران افترت على ابويا انه ضربها وراحت عملت له محضر في اسم الشرطة وجاله استدعى من الاسم انه يروح ولما خاف حولون النيابة فكان وكيل النيابة لازم يشوف فالراجل راجل بسيط وراجل مسالم ما يحبش يتدخل في اخناقات ولا شر ولا غيره طب ببساطة جدا الامر يعني لم ينجو من ان الراجل قال انا هروح هالبابا بابا موجود في اسكندرية اروح اخد بركة سيدنا ومن عند سيدنا اروح النيابة يمكن سيدنا يصلي لي ربنا ايه ينفخ في صورتي فراح البطرخانة في اسكندرية لا الدنيا زحمة موت عشان يوصل للبابا كرولوس دي عماد مشكلة زحام رهيب فدنته يناكل في يناكل لغاية ما بقى بينه وبين سيدنا حوالي متر ونص فالبابا كرولوس رفع العكاز وخبطوا بالعكاز على دماغه قالوا انت يا جدع انت يا ابو جلبية انت يا ابو جلبية قال له نعم سيدنا قال له معاك ستين قرش الناس اللي وقفين انا سيدنا معايا قال ليش دعوة انت هو انت راجل يا مجلبية معك ستين قرش قالوا سيدنا انت هتنكت علي انا ماشي خد بعض ومشي وراح عم نيابة دخل عند وكيل النيابة بيقول له انا اسمي فلان الفلاني قال له اه اقعد جنب العسكري هناك قال له حاضر بيقول وكيل النيابة فضل ينده على القضايا ويحقق وينده ويحقق وينه. وبعد ما خلص لم الورقات وخسطهم تحت consultant قال له يا سعدت البيه انت ما دهتش عليا وقفله وقل له انت يا ابو جلبية قال له يعيس سعدت البيه قال له معاك ستين قرش قال له يا سعدت البيه قال له روح ادفعهم غرامة في الخزنة وروح قال اه بقى البابا كرولوس كان بيسأني معاك ستين قرش انت يا ابو جلبية ده زال البابا كرولوس جابها من الكنترول وانا ما اعرفش وكنت فاكر ان البابا كرولس بيت عليا انا مش عارف هقول ايه هو ده تدير ربنا وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق واحد حبيبنا من الزقذيق كان راح يزور مدينة اسكندرية واول مرة ينتل اسكندرية راح المحطة عشان يركب القطر لقى القطر معاده 12 و 10 والساعة في ايده هو 11 الا 5 يعني عنده ساعة وربع تقريبا فقال خلال الساعة وربع دي اروح اخد بركة البابا كيرلس واجي كان البابا كيرلس في اسكندريه فمعاه واحد صاحبه قال له طال يلا يا فلان يعني حطوا ديهم في بعض وبدا يمشي يدوروا على بطرخانه النصارى في اسكندريه ما عرفوش يوصلوا واحد قال له يعني يا شيخ والبابا كيرلس يعني خلاص لنا وجعتنا واستعد الوقت بقت 12 ولا 10 ولا بتاع يلا نرجع قال لهم احنا عاملين نسال مش لاقي حد يدلنا لقوا عربية سودة السواء اللي فيها بيقولوا اركب يا أستاذ انت عاوز ايه قالوا عاوزين نوصل للبطرخانة عايزين نوصل, البطرخانة. عايزين نوصل ل... ناخد بركة البابا كيرولوس يا عم تعرف سكة قالوا طب ركب وانا اوديك رجبوا عربية فاخمة قوي احترمة دخلت ديهم البطرخانة ومش بس دخلت وعلى المقر الجس السواء قالوا انتوا عاربية مين تركبينها دي دي عربية البابا كيرولوس نفسه يلا يا أستاذ اطلع خد بركة قالوا معقوله. نركب عربيت سيدنا قالوا مش انتو طمعانين تاخدوا البركة يلا طلعوا خدوا البركة ونزلوا بيقولوا سواء نوصل منين قالوا امسكوا الشارع ده خلال سبع دقايق هتكونوا في المحطة في الوش على طول ما تحودوش ليمين ولا شمال وصدق ولا بد أن ايه أنتو صدق عائلة في أمريكا كانت حطة صورة البابا كيرلس في وش الشقة كده والناس دول خرجوا وطبعا هم قاعدين في ولاية اسمها شيكاغو وشيكاغو دي معروفة بالحرامية فيظهر حرامي رح فتح الـ الشقة وفوجئ بالصورة في وشه ابو عم غليظة دي وماسك في ايده صليب وحطنه في وش الشقة بيقولوا انه الحرامي اتخض ووقع على صدره ولسانه تربط مقدرش يقوم وفضل على الحال دي لغاية ما يوم اهل الشقة ومسكوه ايه عم انت في ايه قال لهم انا داخل لقيت الراجل ده وقعت وربطني ما قدرتش اتحرك لغاية منتو جيتو قاعدوا يبوسوا في صورة البابا كيرولوس وقالوا فعلا انت حامي شقتني وشفاعتك مالية ومليانة بركتني وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق واحدة من استراليا بعتت لي جواب يمكن من شهرين ثلاثة هي دكتورة بتقول لي وهي في سنوية عامة سنة تقريبا يمكن تسعة وخمسين قالت لولدها تعالى وديني عند البابا كرولس يصلي لي انجح في السنوية العامة عشان اجيب مجموعة بتقول في الجواب ان والدها خدها واول ما دخلوا الصالون بتاع البابا كرولس قال له اهلا يا مادس تعالى تعالى يا دكتورة قال له يا سيدنا دي بنتي وفي سنوية عامة لسه قالوا لا يا عامة ده دكتورة يا سيدنا دي في سنوية عامة قالوا ما عارف يا ابني لكن هي دكتورة وتلف الأيام ويتنيح البابا كيرولوس وهي تتخرج وتبقى دكتورة لأن البابا كيرولوس قال ايه قال دكتورة لما البابا كيرولوس يقول دكتورة تبقى ايه تبقى دكتورة وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق حكاية كنت قلتها لكم من فترة لكنها سايبه جوايا اثر كبير قوي واحب اعيدها على حضراتكم البابا كيرلس كان مصلي قداس في اسكندريه وبالتحديد في كنيسة العذراء في محرم بيه وهو بيصلي وخلص القداس فعطى الاباء بعد ما هو نول الكهنة والشمامسة عطى الاباء الكهنة يناولوا الشعب واحد اخذ الصينية فيها الجسد واب تاني اخذ الكاس وهما بينولوا واحدة من المسات الخادمات بتوع الكنيسة جاية تتناول وفجأة البابا كرولوس اتنفض قال له حاسب يا ابونا حاسب يا ابونا ابونا استغرب فيه سيدنا قالوا ما تناولش دي قال له يا سيدنا دي خادمة بناة الكنيسة معروفة عندنا وباباها ومامتها ناس كويسين قوي ودي معروفة قالوا لا لا لا يا ابونا لا لا لا. قالوا يا سيدنا دي بنتنا قالوا لا يا ابونا قالوا يا أبونا أنا مش شايف الميرون في وشها الميرون مش باين في وشها خلاص سيدنا كده أركني, اركني يا سيدة وخلاص ب بعد ما قدس خلص البنت بعد التعيط ليه سيدنا البابا كرولوس يحرمني من المناولة انا عملت ايه دانا خادمة ومبنات الكنيسة وليه يا ابا اعتراف هات ابوها امها جاء ابوها امها انت عمدت العروسة دي فين فالام قالت له صدقني يا سيدنا انا مكسوفة اقولك انا كنت نادرة اعمدها في القديسة دميانة في البراري لكن وهي عمرها سنة حصل عندنا حالة وفاة فاتأخرنا السنة اللي بعديها كالسنة السنة اللي بعديها اتكسفنا وهي الغايد دلوقتي ما تعمدتش الشيء اللي محيرني انا شخصيا البابا كرولوس بيشوف الميرون ازاي ازاي يشوف الميرون موجود في وشها ولا مش موجود في وشها انا مش عارف هو راجل حدوته عجيب عنده عينين ساقبتين وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق الله الله العجيب واحدة اسكندرانية انا نتكلم على اسكندرية بقى جت زيارة مصر وهي في الزيارة في القاهرة قالت بالمرة اخذ بركة البابا كيرولوس فدخلت على الصلومة بتاع البابا كيرولوس في سابل في الضيوف واول ما شافها البابا كيرولوس اه واحدة من رعية لكن ما يعرفهاش قال لها اهلا اهلا يا ام مرقص زاكية بتاعت اسكندرية ايتها سيدنا عندي اربع بنات قال لا انت مش سكندرانية يا بنتي قال لا عندك ماري مرقص كله هناك روح لجدك ماري مرقص قولي له انا عايزة مرقص وروح يا بنتي هيديه لك ايه مرقص بتقول صاحبة الجواب اني انا بعد الموضوع ده بسنة بالزبط كنت ام مرقص لان البابا كرولوس قال لي اهلا يا ام مرقص يبقى لازم اكون ام ايه ام مرقص وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق واحد من كفر الشيخ واحد ضحك عليه في مبلغ محترم والراجل اللي ضحك عليه وخد منه المبلغ ده رح له كده يعني قال له المبلغ قال له مليش عندي حاجة واحليها كده لحسن اجيب خبرك البعيد والراجل بقى راجل مفتري وعملهم على صاحبنا بتاعنا صاحبنا كمالة بالغل قال يعني اضحك عليه ده انا اجيب مسدس وراح اضربه بالنار ده واخد مني مبلغ كبير زي بعضه الراجل ده كان مصور يعني فالمهم يومين ثلاثة البابا كيرولوس وصل كفر الشيخ والراجل واخد الكاميرا بتاعته راح يصور البابا كيرولوس فبابا كيرولوس مكشر كده وتكشيرة بتاعته كده باينة قوي فجي في ودن سيدنا قال له ايه يا ريت تتبسم يا سيدنا فالبابا كيرولوس وطد ماهو قال ليه يا ريت يا اخوة تشيل اللي في قلبك انت من ناحية الراجل اللي ضحك عليك انت عاوزنا نتبسم انت يا اخوي قالوا سيدنا طب يعني اعمل ايه قال له انا يا ابني سعلان عشانك يا ابنة انا مكسر عشان قلبك يا ابنة يا ابن صلوب الرب ما يا ابن صلوب ربنا يا ابنة قاله خلاص يا سيدنا بيقول الراجل روحت البيت انا وصلت قون البركة وانا مزهول لقيت الباب بيخبط الراجل اللي وكل عليه فلوس قال له تعالى يا عم اديك فلوسك ونكنت عاوز عليها انا مستعدة اديلك بس ما تكونش في زعل بيني ما بينك وصدق ولا بد ان, ايه ان تصدق سنة سبعين واحد راح لمرأة وبمراته كده سيدنا البابا كيرولوس وكان لسه عايش كان في شهر اتنين ولا لها حاجة وقال له يا سيدنا صللنا ما عندناش عيال احنا عاوزين يا سيدنا يعني كده تطلب لنا ربنا يدينا ايه حتة عيل فالبابا كيرولوس حط يده على رأسهم كده وصلى قال خلاص عام مراتك هتجيب واد واتسميه مينا ويتيجوا تعمدوه عندنا في دير مارمينة قال لي يا سيدنا هنا في البطرخانة قال لا يا ابن تعمدوه عندنا في مارمينة عندنا ما قدستك قاعد هنا يا سيدنا قال لا يا ابن احنا هنعزل احنا هنبه في مارمينة على طول وعدت كام يوم وتنيح البابا كيرولوس وعلى ما اختنا ديما حملت وولدت كان عده السنة بتاعت تذكار البابا كيرلس واتنقل البابا كيرلس جسمانه الطاهر الى دير مارمينا وراحوا فعلا عمدوه فين عندنا فين في مارمينا مريوط هو شايف كده وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق موقف الاديستين وقعوا مع بعض ازاي كان البابا كيرلس زعلان من واحد يخدم في مرمينا واخد على خطر يعني كان اسمه كمال حبيب كمال حبيب ده بقى فيه بعد اسقف بقى اسمه الأنبابيمن اسقف مدينة ملوين فناس نقلوا كلام غلط عن أستاذ كمال حبيب وقتها فالناس المحبين قالوا الكمال لازم تروح تسلم على سيدنا وتاخد رضا يعني سيدنا يحب يشوف ولاده فقال له خلاص قال له تعال معي اخذ فبيقول له البابا ايه ده كمال حبيب يا سيدنا رد البابا قال له هو كمال يا ابني لكنه مش حبيب هو كمال لكنه ايه مش حبيب قال له يا سيدنا قال له طب يا ابني ان كان حبيب يدي مقرأ قد اليوم معاي. حاضر يا سيدنا ده حبيب تاني يوم بدري راح بابا كرولس خلص القداس وسلم نفسه قال له اقعد يا ابني في السكرتaria بره اقضي اليوم معانا يا ابني قال له حاضر يا سيدنا قعد كمال حبيب وبيستقبل الناس اللي داخلين عند سيدنا ايه احنا عندنا مشكلة عاوزين البابا دخلوا عند البابا ايه يا ابني الموضوع انا اسيد الموضوع كذا كذا اكتبها في ورقه يا ابني مسك البابا الورقة يا كمال يا ابني قال له نعم قال له ننزل دي على مذبح العذراء يا ابني اللي هيصلوا عليه قداس حاضر يا سيدنا سوق الموضوع الثاني يا سيدنا الوقت في الجيش وشغلانه يا ابني الموضوع اكتبه في يا ابني يا كمال يا ابني قال نعم قال له خد يا ابني ودي على مذبح الملك مخير يا ابن الله هيصلي عليه بعد شويه قداس حاضر يا سيدنا بقى كمال شغال طالع نازل اه شويه وجوم جماعه يا سيدنا انا واخواتي في مشكلة اكتبها في يا ابني يا كمال يا ابني قال له نعم قال له ودي على مذبح مريم يا ابني حاضر يا سيدنا نزل في مذبح مريم قال له على مذبح مريم شويه وجت مشكله ثانيه يا كمال يا ابني ألوم. قال لهم حطوا دي على مذبح مريم يا ابني نزل حط على مذبح مريم مرقص واتغدى كمال حبيب والبابا كرولوس دخل وقفل على نفسه واخر النهار الناس تقول اول مشكله بتاع العذراء جايين فين سيدنا خير المشكله اتحلت الحمد لله يا كمال يا ابني ألوم. قال لهم قال يا ابني اعمل لهم تمجيد للست العذراء يا ابني سلام الرب عليها خلصت المشكله الحمد لله اخذهم للمعلم يا معلم نعم اعمل تمجيد للست العذراء حاضر عملت تمجيد شويه جم الناس بتاع مشكله ملاك ميخائيل الحمد لله الوادي اللي كان غاية في الجيش رجع والحمد لله وجايين بس نشكر سيدنا انزل يا ابني عند الملك مخايل ايه مشكلة مريمورقص مع طلغة شوية الناس اللي حطهم عند مريمورقص ايه مجوش فقال له كمال يا ابني قال له نعم قال له يظهر ان احنا غلطنا يا ابني قال له ايه سيدنا قال له بعثنا قبل ماري مرقص وده ما يصاحش يا ابني وراح بص البابا كرولوس قال له حقك علينا يا عم معلش فوتها المرة دي فوتها المرة دي و... والمرأة جاي ناخد باننا منك ناس يا سيدنا برا ايه الحكاية الناس بتوع ماري مرقص ايه جم امه ليه كل واحد في دوره يا جماعة كل واحد ايه في دوره وصدق ولا بد أن, إيه ان تصدق دكتور في ناميبيا ناميبيا دي بلد في افريقيا كده جنوب شرق ناميبيا بلد كلها ناس سود دول. بيقول انه كان معاه في جيبه صورة للبابا كيرولوس واحد من المحبين هناك جات له بعد عنكم مالاريا فطبعا درجة حالة ترتفع في خطور على صحة المريض بيقول استخدمنا معاه كل وسائل الطب وده كثرة انجليز من انجلترة ومصريين وعراقيين وأغنديين وكينيين وعملين عالج فيه وما فيش فايدة قال أربع تيام درجة حراره مرتفعة وقلنا خلاص ده يعني المرض الملاريا دي مسكت فيه هتخلص عليه قالوا أنا واقف قال فبقول للزملاء الأطباء أنا معايا بقى محاولة أخيرا قالوا له إيه رح ماتفتح المحفظة ورح طلع صورة البابا كيرولوس ورح حطها له على جسمه هو حط له الصورة على جسمه بيقول ففيش تلاتة أربعة دقايق والحرارة ايه نزلت وتحسن قالوا لا احنا عايزين نعرى ده صورة ولا قال لهم لا ده راجل برك فالجماعة ده اتقابوا صاحبنا الدكتور عماد ده كل ما حد يجيلوا ماليريا شديدة يقولوا ابعثوا للدكتور عماد يبعث لنا الصورة بتاع الايه بتاع الرجل بتاعه فاضطر يبعث لماصر يقولوا معروف مدوني بالاجزخانة شوية صور للبابا كرولوس انه شعور صورة هتقعد ايه تلف على كل المستشفيات وعلى كل العيانين والبابا كرولوس بدأ يشتغل في ناميبيا وبقت الوصفة السائدة لمرضى الملاريا صوره البابا كيرلس وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق